فلم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف, ثم يؤلف بينه ثم يجعده ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فهو عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار